انا انزلناه في ل ي ل ة القدر وما ادراك ما ل ي ل ة القدر ليلة القدر خير من أ ل ف شهر تنزل الملاك و ر و ح ف ي ه ا ب إ ذ ن ر ب ه م من ك ل أم س ل ا م الاسلاميه